اللي وحشتنا وقوامت لنا جايين كلنا ماسكين شمعنا حندور حواليك وانت تقول لنا في الدنيا ينون نون هتعمل ايه واحكي لنا يا نون حكايه مال في الدنيا وعارف ليه وهعيش وانا فاهم بعمل ايه في الدنيا وعارف ليه وهعيش وانا فاهم بعمل ايه حسجد لله واتمنى رضا واشكره على كل اللي بيديه اسجد لله واتمنى رضا بشكره على كل اللي بيديه طيب قول لنا علشان كلنا نسجد ويه حب في ربنا ونقول الشمسنا وترب ارضنا والناس كلها من ثنائ دي طيب قول لنا, علشان قول لنا نسجد الشمس لنا وتراب أرضنا والناس كلها من صنائدي وأحكي لما ينون حكام اللي أنا جيت علشان أزرع وبني على أرض المولى اللي خلاني وخلاني الشهد ودوه إني وفي كل مكان بقصد بلقي أنا جيت علشان أزرع وبني على أرض المولى اللي خلاني وخلاني الشهد ودوه وفكل مكان بأصده بلاقيه أنا جيت وين ويت من النوم أتوضى وصلي الفجر وصوم وعطف على السائل والمحروم واللي الإسلام وصان عليه أنا جيت وين ويت من النوم أتوضى وصلي الفجر وصوم وعطف على السائل والمحروم واللي الإسلام وصان عليه طيب قولي عشان كل ده بدي محتاج اغلى ما عندنا ونخلي الذكاء يطلع مننا بعد ما نحسب بعد ما نحسب و نفكر فيه و احكي لنا يا نونو حكامل ايه انا جت على والدين و اخفت تحت الاثنين والأم الام اشلها فنين العين والاب كبير طعم واسئ أنا جيت علشان أتفو البير وخفق نحن تحت الاتنين والام أشلها فيني العين والاب كبير طعم واسئ أنا جيت ويا منا أزور البيت وفرح من قلبي والحق حجيت والكل أصحاب أفرح من قلبي وأقول حاجيت والكل صحابي وأهلي دعيت واللي بيتمنى الخير يلاقيه طيب قل لنا علشان كلنا نتمنى ننظر عرفة طول بنا وانتوف وانشوف أفرح وانا ونبينا الهاد صل عليه طيب قل لنا علشان كلنا نتمنى ننظر عرفة بنا ونطف شوف افرح وهنا ونبينا الهادي نصلي عليه واحكي لنا يا نونو حكامل ايه انا جاين صحصح ومفتح حلعب واتفسح واتنرجح وحذاكر في المصحف وانجح وعرف ربنا واحفظ اسمي انا جي يمصح صح ومفتح حلعب وتفسح واتمرجح وحذاكر في المصحف وانجح وعرف ربنا واحفظ اسمي في الدنيا الناس كلها جي علشان يعبدوا رب العالمين ويخلوا الكون عمران بالدين اللي الانسان اتكرم في الدنيا كلها جيد علشان يعبدوا رب العالمين ويخلوا الكون عمرا بالدين اللي الإنسان اتكرم به دلوقتي فهمنا خلاص كلنا وحنا بالمطلوب مننا وحنا نجريون بلا الدنيا غنا ونقول هلنا واعرف. دلوقتي فهمنا خلاص كلنا وحنعمل بالمطلوب مننا وحنيجريوني من الدنيا غنا ونقول هلينا وعارف اللي دلوقتي فهمنا خلاص كلنا وحنعمل بالمطلوب مننا وحنيجريوني من الدنيا غنا ونقول هلينا وعارف اللي